وَمَا أَْْسَلْنَ مِن قَبْنِكَ مِرْوسُولٍ من إِلَّا نُحِي إلَيْ إِلَّا نُح إلَيْهِ أَنَّهُلَ إِلَهَ إِلَّا أَنَ فَعبُدود وَقَاُ التَّقَذَرْ وَحشْمَُ وَلَذَا صُبْحَانَهُ بَلْعِبَادُهُ مُكْرَمُونَ لا يَسْبِقُونَهُ بِالْقَوْلِ وَهُمْ بِأَمْرِهِ يَعْمَلُونَ يَعْلَمُونَ ما بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ وَلا يَشْفَعُونَ إِلا لِمَنِ ارْتَضَى وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ وَهُمْ مِنْ خَشْيَتِهِ مُشْفِقُونَ وَمَنْ يَقُلْ مِنْهُمْ إِنِّي إِلَٰهٌ مِّن دُونِهِ فَذَٰلِكَ نَجْزِيهِ جَهَنَّمَ كَذَٰلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ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 كلُلُّ نَفْس ذَائِقةُ الْ المَود وَنَبَلُوكُم بِالشَّ وَالخَير فِتْن وَإِلَنَا